وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فاغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا دَاوُدُ إِنَّا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله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 آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات البياد فقال إن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 ولقد فتنا سليمان وألقينا على كوسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب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 أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغدا فاضرب به ولا تحنث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 هذا فليذوقوه حميم ورساق واخر من شكلي ازواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار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 اتخذنا نعدهم من الأشغار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما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 من المتكلفين انه هو الا ذكر للعالمين ولتعلم ان نباه بعد حين صدق الله العظيم